احمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واهدنا شرعته واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس علوم القرآن وقد تكلمنا في المرة الفارتة عن موضوع مهم من موضوعات علوم القرآن اور مکی اور مدنی من القرآن وفي مقدمت هذا الموضوع ذکرنا اختلاف العلماء في تعریف المکی اور مدنی وآشرنا إلى اهمیت هذا العلم وأنه لا يحد لرجل او مرآت يريد أو تريد تفسير كلام الله عز وجل وهما غير ملمين بهذا العلم الجليل وفي خلاف العلماء أوجه وأقوال أو أدلة كل فريق استدل بمجموعة من الأدلة والخلاصة أن الأقوال في المكة والمدني هي ثلاثة فمن العلماء من اعتبر بالمكان ومنهم من اعتبر بالخطاب ومنهم من اعتبر بالزمان والصحيح والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول أن المكية ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها لأن هذا القول هو القول الذي لا يستدرك عليه وهو قول قوي وهو أقوى من بقى أقوى وأشرنا أن الوصف بأن السورة مكية أو مدنية هو وصف أغلبي وقد يصح على جميع آيات السورة وقد يقصد به الغالب فلا غير أن يكون في بعض الصور المكية بعض الآيات المدنية التي نزلت بعد الإجراء وقد يكون في المكي أيضا بعض الآيات المدنية والله تعالى أعلم. وعدد أعلم وعدد السور المدنية قد جاء في ذلك آثار كثيرة ونقل منها السيوتي عف الله عنه وغفر له آثارا كثيرة نقل منها آثارا كثيرة عن ابن عباس خاصة وعن بعض آئمة التابعين فيها سرد وتفصيل لكل ما نزل بمكة وكل ما نزل بالمدينة مع بعض الاختلافات والزيادات في هذه الأثار والمعتمد عندنا في مثل هذا المقرر المختصر هو ما ذكره الإمام ابن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ حيث لخص هذه الأقوال وجمع بينها فقال رحمه الله قال المدني بالاتفاق عشرون سورة إذن كل من ذكر أو كل من فصل في المك والمدني جميع اتفق جميعهم على ذكر هذه العشرين فعشرون سورة مدنية بالإجماعة والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة فمنهم من جعلها من قبيل المكي ومنهم من جعلها من قبيل المدني فقال اثنتا عشرة سورة وقع الخلاف فيها وما عدا ذلك فهو مكي بالاتفاق يعني ماذا بقي عشرون زائد 12 سورة إذن بقي من المصحف بقي 82 سورة فالمكي من جهة العدد هو الأكثر من جهة عدد الصور هو الأكثر بكثير هو الأكثر من المدني أما في الطول فهذه مسألة هنا. في طول الآيات وطول السور فيكفيك أن تعلم أن البقرة وآل إعمار والنساء هي صور مدنية بالإجمع وقد نظم ابن الحصار هذا الخلاف وهذا يعني هذا الجمع الذي جمعه والخلاصة التي ذكرها لنا نظمها في أبيات ليس هذا محل ذكرها قال هنا أما السور المدنية فهي عشرون كما قال ونذكرها لأن العدد ليس, ليس كبيرا فمن ذلك البقرة وآل عمران والنساء والمائدة إذن هذه متتالية ثم بعد ذلك الأنفال يعني البقرة سورة ثانية آل عمران الثالثة النساء الرابعة المائدة الخامسة ثم بعد ذلك الثامنة هي الأنفال، والتاسعة هي التوبة، ثم بعد ذلك النور، وصورة النور يعني هي رقم يعني رقمها 24 في المصحف والأحزاب 33 إلى آخره ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والمنتحنة والجمعة والمنافقور والطلاق والتحريم والنصر فكل هذه السور 20 سورة مدنية بإجماع العلماء لم يختلفوا في ذلك وأما ما اختلف فيه فهو 12 سورة وهي الفاتحة اختلف فيها أهلية مكية أو مدنية أو يوجد قول آخر نذكره إن شاء الله بعد, بعد حين والرعت اختلف فيها والرحمن والصف والتغاب والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلك والنص والصور المكية هي ما بقي السور المتبقية وهي 82 صورة فكما ذكرنا المدني أقل عددا ولكن هو أكثر من حيث مقدار الآيات لأن فيه السور الطوال كما ذكرنا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة فهذه تقريبا أكثر من أربع المصحف المختلف فيه فيه بحث يعني إذا كنا اختلف فيه العلماء لا يعني أنه يبقى هكذا فعلى طالب العلم أن يدرس هذا لذلك ننصح بما وضعه السيوتي في هذا في الإتقان فقد عقد فصلا في تحرير السور المختلف فيها فبدأ بالفاتحة وذكر أن أكثر أهل العلم على أنها مكية وهذا هو الصحيح لأن أحيانا الخلاف نعم يوجد خلاف لكن خلاف ضعيف وفي مسألة الفاتحة دليل مواضح جدا فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ف فالسبع المثاني فسرها عليه الصلاة والسلام بأنها الفاتحة والحديث صحيح وهذه الآية هي آية من سورة الحجر وهي مكية بإجماع العلماء سورة الحجر مكية بالاتفاق فإن إن ذكر الله عز وجل قال ولقد آتيناك فهذا دليل صريح على تقدم نزول الفاتحة على الحجر وكذلك مما يستدل به أن الصلاة فرزت بمكة ولم يعرف في الإسلام قط صلاة بغير فاتحة فننصح انفسنا واخواننا بالنظر إلى هذا الفصل من الاتقان وقد يرد هنا سؤال وهو كيف السبيل إلى التمييز بين المكي والمدني فنقول ان المدنيه والمكية له, طريقان, له يعني لهما طريقان قد يعرفوا بأحدهما فالطريق الأول هو السماع النقلي أي من جهة الرواة الذين عاشوا فترة الوحي والذين شهدوا التنزيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من تلاميذهم من التابعين الذين سمعوا ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك لم يبين لم يرد عنه أنه قال هذا مكي وهذا مدني والسبب واضح وصريح لأنه عليه الصلاة والسلام لن يبين لهم ما هو بين حتى في التفسير لم يفسر لهم إلا ما استغلق أمره وما استشكل أما الباقي فهو نزل بلغتهم العربية الفصحى وكانوا أهل فصاحة يفهمون الكلام بمجرد سماعه فلن يفسر لهم ما هو واضح وكذلك شهدوا هذا رأوهم هذه الآية نزلت قبل الهجرة وهذه الآية نزلت بعد الهجرة فلماذا سيبين لهم ما شهدوه وعينه فالمسألة واضحة لكن بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ودخول غير العرب في الإسلام وانتشر الناس في الأراضي و ربما يعني لم يوجد في مدينة مثلاً إلا صحابي أو, أو يوجد مثلاً صحابيان فقط فاحتاج الناس إلى العلم فسألوا هذه الآية متى نزلت وكيف نزلت وما هو سببها إلى آخره حتى يستفيد هؤلاء ويستفيد المسلمون من الصحابة ويفهم القرآن كما يجب فهمه فمن ذلك مثلا ما رواه البزار ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال, قال ابن عباس نزلت لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه قد أسلم في مكة وقبل الإجراء فالآية مكية ولا شك وهذه الآية هي في سورة الأمثال وسورة الأمثال هي مدنية بالإجمع ومن ذلك أيضا من الطرق النقلية السماعية كما ذكرنا ما ذكره مجاهد ابن جبر رحمه الله عن شيخه ابن عباس أنه قال أن سورة الحج مكية ومن ذلك أيضاً من الأمثلة وهي كثيرة كما قلنا تقريباً كل صورة قد جاء فيها آثار ما رواه مسلم أيضاً عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ألي من قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال لا فتل عليه قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية فهذا العلم موجود عند الصحابة ونقلوه لأصحابهم من التابعين قال هذه آية مكية إذن السورة الآية في الفرقان هي مكية نسخة آية مدنية وهي وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إلى آخر الآية والحقيقة نحن لا نريد المثال يعني من جهة فقهه لأن المسألة فيها بحث طويل ولكن نريد أن ابن عباس نظر إلى زمن النزول قال الآية الأولى التي استدلت بها يا سعيد بن جبير قال له أنت استدللت بآية مكية وهذا الموضوع قد جاءت فيه آيات أخرى بعدها في وهي بعد الهجرة فإذا ذكرنا أنه لا يمكن الجمع بينها فلا يبقى إلا النسخ فقال ابن عباس أنها منسوخة وأما الآية أو الموضوع هل قاتل النفس عمداً قاتل المؤمن عمداً يعني هل له توبة أو لا فالجمهور يخالف, يخالف ابن عباس في هذه المسألة ومن الأمثلة أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده فسورة القمر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر سورة القمر إذن هذا دليل ولا شك فيه أنها مكية لأنها نزلت بمكة في أول البعثة قال وإن قالت وإني لجارية ألعب ما زالت صغيرة أما البخرة والنساء فقد نزلت وهي عنده هي صارت زوجه وكانت عنده في المدينة بعد الهجرة والتابعون كذلك لهم عناية شديدة بمعرفة المكي والمدني وهدفهم الأقوى وهدفهم الأعلى سنقول أن يفرق أن, أن يعلم الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالمكة والمدني هذا هذه هي الطريق الأولى وهي الطريق النقلي السماعي النقلي السماعي كما قلنا بمعنى الآثار بمعنى الدليل أن يأتي الدليل عن الصحابي أو عن التابعي الذي نقل عن الصحابي والمسألة ليس فيها اجتهد من هذه الجهة بل هي نقل صرف وسماع صرف من هؤلاء الطريقة الثانية هي طريقة اجتهادية قياسية تعتمد أساسا على الاستنباط والاجتهاد ولكن قد يقول قال كيف نجتهد في هذه الأمور ف العلماء قد بيّنوا وقد بحثوا أن لكل صورة أو لكل مجموعة من الآيات خصائص تميّزها عن بعضها فالذي نزل بمكة لا يشبه من جهات عديدة الذي نزل بالمدينة والذي نزل قبل الهجرة خطابه مختلف عن الذي نزل بعد الهجرة وذلك بين واضح لما يعني لما يوجد من خصائص لالبيئة في مكة وللمجتمع في مكة والبيئة في المدينة والمجتمع المدني وكذلك من جهة القوة والضعف ومن جهة التمكن وغير التمكن إلى آخره فالاختلافات عديدة بين الزمن المكي والزمن المدني فمثلا من خصائص الصور المكية ان فيها قصص الأنبياء وقصص الأمم الخالية السابقة التي سابقت عهد والعبارات. المكية شديدة وفيها ردع وزجن وفيها قوة تقرع وتصخ الأذان كألفاظ مثلا القارعة والصاخة والطامة وكذلك كلا وهي عبارات مناسبة للمجتمع المكي فالمشركون من العرب كانوا أهل فصاحة وبلغة ولهم تعبيرات وعبارات عالية لهم علوم في العبارات أما السور المدنية فمن خصائصها الخطاب للمؤمنين بالليني وبألفاظ يعني تشرح النفس مثل يا أيها الذين آمنوا وكذلك مثلاً وجود الأحكام الشرعية التكلفية التي فيها بعض التفاصيل كالصلاه والصيام والزكاه والحج وغير ذلك من أمور مثلا الذبائح وكل ما يتعلق بالاحكام التكلفية التي محلها في مجال العلوم الشرعية هو الفقه الفقه الاسلامي وايضا ما يتعلق به من اصول اصول الفقه والقواعد الفقهيه فهذه الأحكام لم تنزل إلا في المدينة على وجه التفصيل لذلك سنحاول ذكرى فيما بقي من الوقت بعض الضوابط والمميزات فمن ذلك مثلا نذكروا نبدأ بالصور المكية فالصور المكية وهذا مهم جدا أن تعرف مميزات وخصائص كل نوع لماذا لأنك إذا كنت قارعاً للقرآن فإذا قرأت القرآن تصورت أن هذا الخطاب كان في ذلك المجتمع المجتمع الذي مثلاً المكي الذي فيه كبار المشركين وكانهم أهل القوة كانوا هم أصحاب البلد وأصحاب القوة وكان المؤمنون مستضعفين وكانت بداية الدعوة فأنت تفهم من ذلك تقرأ الصورة فتضع نفسك في ذلك الإطار أما إذا عرفت أن الصورة مدنية فتضع العكس أن الدولة هي دولة إسلام وأن المؤمنين هم أصحاب الأرض وأن المسلمين يتزايدون يوم بعد يوم ويوجد حروب يوجد غزوات ويوجد أحكام كثيرة تفصيلية بذلك قامت الدولة وقامت ويوجد المساجد وكثير من الأمور التي لم توجد أبداً في مكة فمن ظوابتي الصور المكية من جهة الألفاظ أن كل صورة فيها لفظ كلا فهي مكية إذا وجدت لفظة كلا فالصورة مكية ولن تجد لفظ لهذا اللفظ إلا في النصف الأخير من المصحف في ثلاث وثلاثين مرة ولكن في خمس عشرة سورة أولها سورة مريم يعني من مريم إلى آخر المصحف تجد في, تجد في ثلاث وثلاثين مرة كلها مكية وكذلك كل سورة فيها سجدة أو مبدوءة بقسم فهي مكية إذا وجدت سجدة فصورة مكية إذا وجدت صورة تبدأ بالقسم والفجر وليال عشر فهذه مكية لا أقسم بهذا البلد مكية يا سيد والقرآن الحكيم مكية كل صورة فيها بدأت بقسم فهي مكية كل صورة مبدوئة بأحرف التهجي يعني ألف لا مين ألف لا مرا فهي مكية باستثناء البقرة وألعمران وأرعت فيه خلاف على الخلاف الموجود في هل هي مكية أو ماذا كل صورة تبدأ بالحمد فهي مكية مثل الفاتحة والأنعام وسبأ وفاطر فتبدأ بالحمد فإذا وجدت سورة تبدأ بالحمد فهي مكية كل سورة فيها قصص الأنبياء وقصة آدم وإبليس فهي مكية باستثناء البقرة فهذا عموما من جهة الألفاظ أما من جهة المميزات في الأسلوب والمواضيع فالصور المكية فيها الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده وإثبات الرسالة والبعث والنشور والجزاء والقيامة والنار والجنة إلى آخره كل هذه التفاصيل عموما نجدها في الصور المكية ونجد أيضا مقارعة المشركين بالبرهان وبالأدلة العقلية الواضعة وبالآيات الكونية كذلك الأسس العامة للتشريع الإسلامي والأخلاق التي يقوم عليها المجتمع وأن المشركين كانوا أهل آه يعني أهل قتل وسفك للدماء وأكل لأموال الناس بالباطل والظلم وكذلك كانوا يعني عرفوا بوأد البنات وبالكبر وكل هذه الأخلاق والعادات السيئة كانت موجودة عند المشركين خاصة فلذلك فضحهم القرآن وقرعهم وبيّن أن هذه لا تنبغي لذي عقل سليم ولذي نفس سوية فعمما إذا وجدنا هذه المواضيع فالغالب تكون في الصور المكية وخير مثلما على ذلك صورة الأنعام كذلك كما قلنا ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة وفي ذلك فائدة عظيمة أن فيها زجرا لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم وفيه تقوية وتسلية لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام حتى يصبر على أذاهم ويطمئن ويتيقن أن النصر لا محال آت وإن طال الزمن ومن الأساليب الموجودة في الصور المكية قسر الفواصل يعني الآيات قصيرة والألفاظ قوية رادعة والعبارات موجزة وشديدة كما ذكرنا الصاخة والطامة ففيها يعني قوة على العرب كانوا, كانوا يهتمون بالكلام كثيرا بالألفاظ فلذلك كل كلمة يسمعون تؤثر فيهم ويحللونها ولا يعني لا يجعلون الكلام يمر هكذا لذلك كانت هذه الألفاظ من الله عز وجل تزلزلهم وتسعق قلوبهم ولكن التكذيب والشرك يغلبوا لذلك قامت الحج عليهم وليس في لهم في أي عذر لأنهم يعرفون هذا الخطاب ويفهمونه جيدا والرسالة وصلت كاملة لهم فلم يستجيبوا والعياذ بالله الصور المدنية لها ضوابط أيضاً ومميزات فمن ذلك مثلا على عجالة حتى لا نطيل عليكم كل سورة فيها فريضة أو فيها حد من الحدود كحد الزنا وكحد ربي المحصنات الغافلات المؤمنات إلى خره فهي مدنية ومن ذلك أيضاً سورة النور كل صورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية إلى العنكبوت فالمنافقون لم يوجدوا إلا في المدينة عندما قويت شوكة المسلمين فظهر المنافقون وهذا عموماً هي سنة الله في خلقه فأهل النفاق لا يظهرون عداوتهم خشية على أنفسهم وعلى وعلى الابتيازات التي يعيشون بها الدنيوية فهم يجعلون أنفسهم من أهل الإسلام ويقولون نحن مسلمون ونحن محب الإسلام وهم منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام أما عند قوة أهل الشرق وقوة الكفر فليس لهم في ذلك حاجة فيظهرون الوجه الحقيقية لهم فالمنافقون لم يوجدوا إلا بعد الهجرة وكذلك أهل الكتاب وهذا بطبيعة المكان فكل صورة فيها مجادلة لأهل الكتاب فهي مدنية لأنهم لم يبرزوا ولم يظهروا إلا في المدينة أما من جهة الأسلوب والسمات العامة للصور المدنية فالصور المدنية قد تناولت ب وتوسع الجوانب الحياتية للمسلمين ولأمة الإسلام فبينت العبادات بتفاصيلها والمعاملات بين الناس وكذلك العلاقات والصلح والحرب والسلم كل هذا بينته وبينت الجهاد وأدابه وفضائله وكذلك الحكم كيف يكون وكيف تكون الأسرة إلى أخيره كل هذه التفاصيل نجدها في القرآن المدني كذلك فيه مخاطبة آيات المدنية نجد فيها مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام وفيه فضح لتحريفهم لكتاب الله وتجنيهم على الحق وكذلك فيه بيان أنهم انما انكروا وكفروا بعد علمهم وانهم وان كل هذه التفاصيل وان صدق النبوة موجود في كتبهم في التوراه والانجيل وهذا بين لمن قرأ مثلا سوره ال عمران ومن المميزات ايضا او من المميزات في الاسلوب طول الفواصل وطول الايات وأبرز مثال على ذلك الآية الدين في آخر سورة البقرة في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها وكذلك الكشف عن سلوك المنافقين وبين خطرهم والحذر منهم وهم موجودون في كل زمان والقرآن المكي والمدني يجب على المسلمين أن يتأسوا به وأن يعمل به وأن يطبق ذلك في حياتهم فزمن الضعف ليس كزمن القوة والمجتمعات تختلف وكل إنسان وكل مسلم على وجه الأرض يجد في القرآن ملاذه ويجد الأحوال المشابهة لحاله فلذلك علينا أن نتتبر كتاب الله عز وجل وأن نفهمه وأن نفهم كل آية وسياقها والزمن الذي نزلت فيه وحالة المجتمع في ذلك في زمن النزول حتى يكون القرآن هو نبراس حياتنا وأن نفهمه كما يجب فهمه وكما فهمه الصحابة والتابعون وعفوا عن الإطالة جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم إنصاتكم أترككم على خير سبحانك اللهم ومبي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم لو خيرا والسلام عليكم